وكذلك كانوا ولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقار 124. وشهدنا على أنفسنا وغروتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 125. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون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 اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اسْمَ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى افْتِرَاءٍ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِدُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ على وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ سَيَجْزِي سَيَجْزِيهِمْ وَصْفُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين